هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلوا عليهم آياته ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا, وإن كانوا من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 فَتَمَنَّوُا فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى الويب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فساعوا. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البئيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون więc قضيت chodzi o śpiewanie, to przeżywające się na świecie i zbierające się przez Allah, i zbierające się bardzo zaskoczeniem, i zbierające z pedestrianfunded z قَائِمًا قُلْ مَا shirt Z housing, GhälnyM not бажд Professora werty i